موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أَوْ ينفعونكم أو يضرون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 رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون وَنَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ